فضيلة الشيخ عطية صقر: إذا صحوت من النوم في رمضان فظننت أن الفجر لم يطلع فأكلت وشربت ثم تبين لي أن النهار قد طلع فهل يصح صومي؟ ذكر ابن قدامة في كتابه المغني أن من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أن عليه القضاء وذلك مع وجوب الإنساك على من أكل ظانا عدم طروع الفجر وقال ابن قدامة إن هذا الحكم هو قول أكثر أهل العلم ثم حكى عن بعض التابعين أنه لا قضاء عليه وذكر في ذلك اثرا عن عمر رضي الله عنه ولكن الرأي الأول هو المعول عليه وذلك لحديث البخاري أنهم أمروا بقضاء يوم أفطروا فيه لوجود غيم ثم طلعت الشمس هذا في الرن وهو إدراك الطرف الراجح أما الشك وهو إدراك الطرفين على السواء والطرفان هما طلوع الفجر وعدم طوعه فقد قال فيه ابن قدامه أيضا وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء لأن المدار على تبين طلوع الفجر كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال إن هذا هو رأي شافعي وأصحاب الرأي هي الحنفية ولكن مالكا أوجب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك وذكر أن الأكل عند الشك في غروب الشمس ولم يتبين الأمر يوجب القضاء فعلى صاحب هذا السؤال أن يمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم وهو الرأي المختار والله أعلم